وبِسَلْمِهَا دَ وَقَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخْرَى كَافِرَةٌ وَأُخْرَى كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُم مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ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 إذ قَاة مرأةُ إمْرَانَ رَبِّ إ نَذَرتُ لَكمَا فِي بَطُنِي محَرَّّرًا فَتَقَبّ الْ مِن إنِكَ أَنْ تَ السَّمعُعَليين.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 فمَنْ حجكَ فيِيهِ مِنْ بَعدِم جَ كَ منِنَعِلْمِ فَقُل تَعَلَ فَقُلْ تَعَ نَدْر أَبَنَا أنا وَأَبَن أَكُمْ وَنسانأَنا وَنِس كُمْ وَآفسَنَا وَآ فُسَكُثُم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 نَهَارِ وَكُفْرٌ آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَلا تُؤْمِنُوا إِلا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ قُل إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ أَن يُؤْتَى أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَن يُؤْتَى أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَاجُّكُمْ عِندَ رَبِّكُمْ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ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 ذَلِكَ بِ بأنَّهُم قالَاوا لَْسَ عَلَْنَا فِيأُِّّينَ سَبِيلون وَيَقولُونَ على اللهَّهِكَذِبَ وَهُمْ يَعلَُون بَلَا مَن أَوْفَ بِأَهْدِهِ وَاتَّقافَ إِ اللهَّهَا يُحِبُّ الْ المُتَّقين. ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا قرار لهم في الاخره ولا يكلمهم الله ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم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 وَِلْأَخَذَ اللَّهُ مثَاقَّ بِّينَ لَمَا آتَيْيتُكُم مِنْ كِتَابِ وَحِكمْمَةٍ ثمُجَ أَكُمْ رَسُول مُصَدِّقُ لِمَا معَعَكُمْ ثُ جَ أَكُمْ رَسُول بِهِ وَلَ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 أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ تَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا ابراهيم واسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي موسى من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن لهم مسلمون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 وَمَنْ كَفَرَ فَ إِ اللهَّه غَنِي عَن العالممين أُنْييا أَهلَ الكِتابابِِ مَ تَكفررونَ بآيات اللَّهِ واللَّهُ شَهيدٌ على مَا تَعملون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 وتم اعداء ان فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا فاصبحتم بنعمته اخوانا وكنتم على شفاه حفرة من النار فانقذكم منها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 بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين بيضت مجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين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 مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ فَمَا لَهُم مِّن ُبَة عَلَيْهِ مُززِلَّةُ أَين مَا سُقِفُون إِلَّا بحَبٍ مِنَ اللهَّ وَحَبلٍ مِن النَّاسِ وَبَا وَباءُ بِغضَبٍِ مِنَ اللله وَظُبَة عَلَيهِمُمَسْكَلَف ذَلِكَ بِأَم كانَوا يَكفرُرُونَ بآيات اللهَّهِ وَيَقُتُلُونَ الأأَنبيا أَ بِغيرِ حَبّ ذَلِكَ بِمَا صَوَّكَانوا يَعتَدُون لَْسُ سَو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 يؤمنون بالله واليوم الاخر ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وان لاءك من الصالحين وما تفعلوا من خير فلن تكفروه والله عليم بالمتقين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 إن كنتم تعقلون ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا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 اِن تَمْسَسْكُم حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَاِن تُصِبْكُم سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوْنَ بِهَا وَاِن تَصْبِرُوْ وَتَتَّقُوْ لاَ يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا اِنَّ اللهَ بِمَا يَعْمَلُوْنَ مُحِيْطٌ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلِقْتَاءِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَ وَاللَّهُ عَلَى أَنْهَارِهِمْ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ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 بَلَى إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هَذَا يُمِدُّكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةَ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَنْ نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ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 وَلَقَد عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ على الْمُؤْمِنِينَ إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلُونُ عَلَى أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ فَأَسَابَكُم رَّغْمًا بِغَمٍّ لِّكَي لَا تَحْزَنُوا فَأَسَابَكُم رَّغْمًا بِغَمٍّ لِكَي لا تَحزَنوا عَلَ ما فاتَكُم وَلا ما أَصابَكُم وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلونَ ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيكُم مِّن بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُّعَاسًا يَغْشَى طَائِفَةً مِّنكُم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 والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما تجمعون ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون فبما رحمة من الله منت لهم ولو كنت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 فَأَنصِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَمَا أَصَابَكُم يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ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 وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيُبَيِّنَنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا يَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوُوهُ بِثَمَنٍ قَلِيلٍ فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا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 الذين هاجروا واخرجوا من ديارهم واؤذوا في سبيل الله وقاتلوا وقتلوا وقاتلوا وقتلوا لأكفرا عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جننا لا اكفرنا عنهم سيئاتهم ولا ادخلنهم جنات تجري من تحتها الانهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن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 أُولَئِكَ لَهُمْ أَجُرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ